Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Sad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 لَمَّا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون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 Kata, "Aku yang baik daripadanya, Aku ciptakan Aku daripada nari, dan Aku ciptakannya daripada tanah." Kata, "Jika hancur daripadanya, maka tidak akan ada yang dapat membuatmu besar dari orang-orang yang berbuat Kata, ila yawm yubakethu 116. 137. から 138. dalam 48. 610. 711. 721. 822. 822. 922. 922. 1024. 2722. そらららららららららららららららららららららららららららららららららら. 823. بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا ان نجنا منكم اجمعين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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونًا مِنَ الْخَاسِرِينَ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 انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم اننا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون Wahai! Mereka yang melakukan kefasikan, mereka berkata, "Kami telah menemukan kefasikan itu, dan Allah telah memerintahkan kami tentangnya." Katakanlah, "Tidak ada yang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 Khalikanu fassilul ayatil qomiyalamun. Qul innama harma Rabbiyal fawahish ma zahwa minha wa ma batna wal isma wal bariyya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 Ya bani Adam, inna yaiti'an kum rusulum min kum yqusun عليكم ayat, fman ittaq wa aslah, fala khawf عليهم, wallahum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 Ulaik yanaluhum nacibuhum min al kitab hatta ida jatuhum rusulna yetwaffuhum qaluh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 Qalad kholu fi ummi, Qad khalat min qablikum min al jinn wal insan fil naq. Kullama dhalat إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتيم عذابا ضعفا من النار قال لك كل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تكسبون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 لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Wanada' a'ashhab al jannah a'ashab an nadiaun, Qad wajdana ma wadana Rabbunahhakqa, Fahal wajdtum ma wada Rabbukum hakqa. Qalun n'am. Fahazan muazzinum, binahum al-lagnat Allah ala al-‘alimin, al-ladin yasuddun an sabiilillahi, wybughunhaa wajum, wahum bilakhirat kafirun,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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَرْسَلْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَرْسَلْنَا عَنْكُمْ جَمْعًا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ Wanada' a'ashab al-nar, a'ashab al-jannah, anafidu'alayna min al-ma'ay, atau maa rizqatum Allah. Kaulu, innallah harumahumahal al-kafirin. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُونَقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 dan khasir anfusum, wzdul anhum, ma kanu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 يُشَيِّ الليلَ نهارا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا Inna rahmat Allah quribun min al muhsimin, wahai yang diirasulkan berjaya bersama antara hatta اذا Kallat sahabat, yang berkata: "Sekulahul ibadillahi, fana zalna bhihul Maa, fana zalna bhihul Maa, fahrjna bhihul Khalik, mukhriz al-mauta, agar kum tazakron. Wal-badu al-tayyib, yahuruj nabatuhu bi-izni Rabbih. Wal-ladhi khabu, la yahuruj illa لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إننا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكنني رسول من رب العالمين وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وأعلم من الله ما لا تعلمون.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 Nah lena kafir sifahat, wain nah lenzun kafir al kathibin. Allah ya kau milai sifahat, walaikinni rasulum mil Rabb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 Katakanlah: "Ajtina'li nubud Allah, Wajahuh, Wana'zah, Wama'kan yubud abahuna, Fa'atina'bi ma ta'iruna, In kunt min al-sadiqin." قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ونزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منهم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 يَا رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آية فذروها تأكل في أرض الله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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبنواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 فعقر الناقه وعتا و عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين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 Waluṭan itu, kalau untuk umatnya, tak akan berbuat fasih seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya dari antara umat manusia. Kalian tidak akan membiarkan laki قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قال اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يطهرون فأنجيناه وأهله إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأُنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبَ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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو تعود في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا خاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 لا بين إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرغ إلى علهم ثم بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَثًا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ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 Fahamina ahlul qura En yateyahum Bacu na biyata Wahum nائinu Awa ahlul qura En yateyahum Bacu na biyata Wahum yalabu أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّا نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ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 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحقيق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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناضرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علي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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعيناً وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا Tiada yang aman nabiat Rabbna, lama jatna. Rabbna, afirg علينا sabr,u, watawfnah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 Kata Musa: "Orang-orang itu bertanya-tanya, 'Apa yang kita lakukan?' Kata Musa: "Kata Musa: "Kata Musa: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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّا وانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باوكنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْنِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلٌ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووَأَعْدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمْمَمِي قَاتُ رَبِّهِ أَوْ بَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا أَوْنَا خَلْفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 وإصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإين يرو كل آية إلا يؤمن بها وإين يرو كل آية إلا يؤمن بها سبيل رشد لا يتخذوه سبيلا وَإِنَّ يَرُوُّ سَبِيلَ الْغَيْبِ يَتَخْذُهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 تخذوه وكانوا ظالمين، ولمَّسُ قط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا، قالوا لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Walaupun raja Musa kepada kaumnya, Rabbana asyfun, Qal bi sema, khalaf tumuni min bagdi, agjel tum amra Rabbikum, wa alqal alwaah, wa aqad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 Waktu bela kita di hadis dunia kesenangannya, dan di akhirat, Inna huda عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسع كل شيء.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 التوراه والانجيل ليامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباقا أمم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 Wzalllana alaihim alqamam wa anzalna alaihim alman wa salwa klu min tayybat ma rizqna kum wma zulmuna walaikin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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَلُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٍ خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 أَلَمْ يُخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للذين يتقون وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُسْلِحِينَ وَإِذ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ قدوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتنا فَنَسِيَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ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 اولائك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون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 119. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 110. من يضلل الله فلا هادي له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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السور ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها Fala maa terusnya, hamlet hamlen, kafiran, fmerut bih, fala maa esqalat, dawal Allah Rabbuhu, malain, ati tena, salihal, nakun, هما صالحان جعل له شركاء في ما أتاهما فتعال الله عما يشركون أشركون ما لا يخلق شيئا وهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 Ku lidahus shurkat kum tum makinon, fala tuzhiron. Inna waliy Allah, al-ladzina zala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 Kudil ampun, wa'amr bil arfi, wa'adz dzan al jahilin. Wa'ama nazzaknka min al shaytan nazzun, fa'istaghfir Allah. Innahu sami'ul alim. تَقَوُّ إذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبَصِّرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ ثُمَّ لا يُقَصِّرُونَ